وقال يا بني لا تدخل من باب واحد ودخل من أبواب متفرقة. فكَ نهيَ قال باب واحد أم لا يدخل الأبواب متفرقة؟ و التركيز ديما في اسكاف فرزا فرضا صوره كثير بوابه ان واحد ونا دخول عدم دخول لباب واحد متفرقه حتى لو فرز قبلناه هذا مطلوب أوب فحتما ده أبواب متفرقة أما أجر إكتفائه بكرة يا لا من باب واحد او صورة لا يقدر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 من زمان بيوجد خلصا اگر تصريحك نادر قد ما دانشت مقصودي بذاتني مقصودي بالتبعه برامج الاجراء خلصوا بعمليشا هر دوين مقصود و طلبك موكد وما اغني عنكم من الله من شيء آن هم فقط آخزی، بس بابوی تلویزیونی هیچ استفاده ای از من بیا و ناگهان من و ناتوانم هیچ چیز کنده کم ولقبا اگر قراکی به توشیش تند برد او نجات داد من فقط توی آگاهی که هضم اذانم که چون لیک درگاهو سبب بوده است که خرآ از چه خواهد و چون لشان درگاهو سبب غد وريغوت لوجتوى وقال لا يقدر قاومه برونتو شبل ومن انوانقا علي اخذ باسباب اعمى يا جنود ويا ويتر ودسخوا ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون انو عيما كاخذي بسبب اكرهت الانسانين واحد فهذا كاسبب يتدسخوا جاءت الشيء بوا كل لد يقدره و سبب بوجو كل لا شان درغاو چون دوري ولا اوخا يا ظالم مهم واسط كان انسان مؤمن اخذ باسباب اكاد وهي كل صرفات و زيفو تكليف يقوي انجاما تقديم عليه لس توكلت بو هنا اا تخصيصا و حسره اما تقديمي عليه لس الفل يتوكل المتوكلون هو سكت اا كان فائدة چونك اوفي نايله الام اا عندي هي تقديري لدراوه بكريتا vision ما حط فائدة وبانو تخصيص كوتا برن اوفي اا ممتنه لسر ذكري عليه يعني اشي عليه لبدا وجودي به بيت وكما وقت يفرمع عليه يعني وقت آوها هز إذا كان كذلك كأربع عنوان متوكل عليه هز دي فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس عقوب قضاها وقتك لو جوا او دس اللي يعني اذا ابواب متفرقه او چون هيج فايده خينه بويان يعني اخذي بالاسباب منت... تعالى مشيئتي أو, او مشيئتي او سبب تأسیلی هست و اگر نیکوونی هستی، اولش آوا بوده وقتی که کلمه می‌شن، هیچ فایده نبود و هیچ لینیازی به خطرات و دورک بُنی خطرات و آوا ل نزلی آوا بود و ل بدخاطری و آخری با اسم‌بیکر الخوايا بمشي أخوان نبو مقر يكشفوا لقراء أويش أبوك أو يعقوب شتغل دري أبوه ويأذأك ساسي أما نيازي كأنيازهز بيكشف أويش وسكر أداي وزيفوا مسؤولياتك أخس بأسبابك تدوي وكارك بدس خواب ما كان يغني عنهم من الله من شيء من شيء, من شيء من أو منه أو سكت معنيهش أداي شيء أنا ما كان يغنيهم ان شيء يصرف عنهم من شيء يعني شيئا وينصرهم من الله تضمن او دول يعني وانهم لزو علم لما علمنا فشنه متعلم من كرو او دار علم هو علم فخم وذكر به لوصفه يعني جداول جراي لكن اكثر الناس لا يعلمون اكثر المدن امانه لتكج ربوبيه اوبوديه التباس فيها كان هو لداري ربوبيه اوبوديه بغرض كان فقد وقعت في التقييم بس بسورات الشريعات اخذ باسباب كان ونتيجه محاوله الله تعالى هو بل وما ن زمینه‌ای نتیجه‌گیری کردن ل دایره عوضیت در این چنین گرکیانه که برنا و دایره روبویت ک تأثیر کردند و فعالو انجام دان آنان خاصی دایره روبویتی که انتکشیتو بودیت که ولما دخلوا على يوسف أوى إليه أخا أنا بجابر ديالى خوي براكه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون تبقي قاعدي علمك أو انا لا أنا به بفرق لا من حالات مختلفه و زميري فصل دهنن ايش امال اجرا زميري فصل بيتو بو تخصيص ده حالك هيش معنى تخصيص نا بينهو دروس ني اجرا چونكه اون بي دراكه اميل ذهن ابو بيقوزگه تو برامي يا كهس تو يوسف برامي يا كهس كي درجا شي كهس كي تو نبي يا هم تو بي هم كهسي تر لان الزمينه تخصيص يحتوي على تخسيس وجودين يحتوي ولكن لو زميلي منفصل فصل زميلي متصل كيف تاكيد ونبوء قصر تخصيص اني انا اخوك من براكتم اني برجل من براكتم اني انا برجل من برجل اما زميلي تاكيد يا اما زميلي فصل بدل هذا السلام عليكم انا كذلك ابو ياسر شونك او يا زانك ام يوسف فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخي نبارك يا ودعنا نقشيك يشعب من جنباته. ثم أزن مؤزن أيتها العير إنكم لسارقون عير يعني قاف في فيعجب كاروان قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون وعويد حالية قالوا حال كونهم أقبلوا عليهم ماذا تفقدون ولكن اصبحت مسجدا لانه يجب ان يكون المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد هماییی دراکندوا یا کشته عادی ند زیاده شده که مهمه لبه زافعلای ملکه که کبوه آن هماییی بودنی نواها مؤزن تأزین عکاتو و ها این ابلاغ کرده تو چون که این فردی عادی یا صواع ملکه یعنی کاسه که لجهتی اترو اترو اینه که چی لا حد وزنك ك ملك خوي مقررك ريو تبقي اواجه خارو بار تقسيم بريتو بشي ما تم بكساي سواه مقري خاصنا ولمن جاء به حمل بعير او يك يا نوا التاذين كاف اعلامك فاواجه تركز بريتي باروشتك جائزة يدين ادمن وانا به زعيم ومن كفيل زامن بومك بدع او فرد يا نوى او يناك او اعلاماك <تصفيق> <تصفيق> قالو تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض كالسرقه إفساد في الارض وما كنا سارقين و حالا گذشته چار سارق نبودیم تا است جنسان زمینی قبلی بودم کارم. اما لوابر سارق نبودن تا است بین نقل افساد کن و سرقت کن. قالو فما و هو کنتم کازیبین جزاییم سرقت اگر در آنکه او کنتم هی نه کانه تمص و کازیبین وان تو ماكه ابي تفاعل نكاني ناقصه چونك اگر كاني ناقصه بمعنى اوس اگر ايوان دروزنن اگر ايوان دروزن يعني اگر دوائي دركوت كدروزنن واخذت جزايت شي دي اول كاني, كاني ما يعني قال كونكم ناقص كاذبين او فمان جزاءه قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه تكراريا كنوب التاكيد جزاء كان امس لباريهل كسابين او جزاء خي اجير كذا ولكن جزى الظالمين او واستمكاريا كان مثلا جزى كان اما قدني اما او هناك ولكن هذا هو مسخر ولكن في ان يعني ان الشريعه يعقوبيه قد تكون مختلفه ولكن ان ان نتعلم ازيتيان كدغن و حم زمينيش و واما ك نهايه بيت و بغوا فبدأ فبداء قبل وئاء أخيه يعنز يعني يعني, بيبو يعني, يعني, زر يعني, أو بارك يعني ثم استخرجها من وئاء أخيه يغرازن شو وبارك او چونك أو جال انا ما دمه هنا على اكو تنشكي على ما نقش شلون يقدر اكو لو ادري هاك مشتي اخليك خستي اخليك مشتي كذلك الدنيا اليوسو اكو قد من بوك نقش من بوك شكر متوان ابراكي يلد عشان غيري امر ريغين ما كان اللي ياخذها في دين الملك الا ان يشاء الله اغر قران وایو ما دینی ملک لکرا یعنی او قوانین بازماندی او پاورشا کاری کران ایتوانی دی نیبا او توزیه های گوتوای جرد ام استثناء الا ان شاء الله بویا زکرا کاکا وقت افر می ریکنا ک وستت ملک دی نیبا اگر استثناء ک دی یعنی و کما تد هیچ نیو یگنی تغییر فلا مكيسسنا ف يعني آمانة مسائلك عالين يعني عادة إن مقرر هو كقانوني ملك له حاكمه وإن فوقي قشتك عملوا مشيئتان وآ القرآن ديني أناك كذكر آداله زميين أناك هميشا حتى مقرر بك. كلودي جنة أونارك، أفرم خالد إن ذا جنة ولا إلا ما شاء ربك، بلان هوش تنبه وأنزل عميت كنترول هذا سيترشوا، غيركي كذي بخلافه وكأجوانه، بلام خالدي في الجنة خالدي. ما بيعني مشيت. وقت وق آمن. أما الدين ملك، شو كا إمكانية يقف أمون كراد بغير يوسف ولكن يجب ان يكون الملك للملك للملك لانه يجب ان كم الملك كان للملك للملك للملك للملك للملك للملك للملك للملك للملك للملك للملك للملك ملك للملك ملك للملك للملك للملك للملك و سكوت لسر منكر للملك للملك للملك للملك للملك للملك للملك او فقد إشتان وإمكان تغييره الزعوت أو توقيد ومساجد أو قبيلة خليك أمرتها يعني من ويت إشكالك تون أو كبرنامج إيش لابقانوني ملك حكمك شو حكم حكومي بي. فينا كأقص كوتيك للساد حتى أوصلك را نقشيك شيء كشاب كي وما كذا أيش درج حكم بقانوني ملكنا في على را لأنك أنا بتيجي دون شان أكله هم اخاته دس اوان كأوان كارف كان برأيه بتوعي جرب وحمد الله شو إجراء قانوني ملك دلائله، كوا وزيف إنسان مؤمنه لا إرتباطة منكرات، بر لو كزمينة غير منكر فراهم بسكت، كمترى التأييد نابي لروبة أعمال تكرني يا رزاعد نشان دانو تأييد كرني قولي ومانا، ودواء ما كزمينة فراهم وتغيير، هي شيك غير غيري موزعية ربو إنسان يلا بلا بني منكرات. نرفع درجات من نشاء ااوك يوسف چند درجه برز منك دوله سائر وفوق كل ذي علم عليم اوك مثلا بانته لبركان يوسف يوسف وان بانته ليش كسيت دوار وطالعه تفائل قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل اوقات التي جزاث نيشت قالوا ان يسرق فلا عجب فانه قد سرق له من قبل قال زي تعجبني يعني زميليان يعني أما أنا لديك يعني بالرزقه يعني أما لديك ان درا ودز يوسف في نفسه ولم يبدها لهم شي اصرار لدى اخويا وتي ونيت وقال انتم شرر فرزي لي او من دزبو اي ولا دز خراتو انك او هلطان دا او من والله اعلم بما تصفون قال بما تصفون يعني او باشره ذانك دزني يطبق من خراتر اما اويشا ذانك دزني دعاي اما تخويا كان ام جاره مثل وقت پای که خویم اندرا برنو جا اجازه بدیم و خویم که بیاین تکیه پن بالکه هنیپ کنه. اول دوئی که اول نال تفسیرش تل شم بازه. از دوئی که امکان زعف کرده کاملا منعالیه یوسف شم شتکی جزیی لمانعالیه ازم خاله آب و چیار. این تو عادتیم فرستیم. قلیا آیه العزيز دائما كتب لي اخوانك ان له ابا شيخا كبيرا زميلين عمل شركه كاي بوكن مطرحكن كتون باولي جي بي فخذ ان نراك من المحسنين قال معاذ الله نعوذ بالله المعاذ قال معاذ الله ان اخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ناخذ الا من سرق متاعنا في الذكر الا من وجدنا متاعنا عنده دقيق وعندها كذا دواء مخط فائد كسك ومتاع من لا او دوزياسو فقد اوغرن في سنناذري ان إذا الظالمون اجربته او بغيري ظالمين يعني يعني او لا ان قريني خارجي ازاني ابي شو فلم يستيأسوا منه خلصون جيا وقت كأ تر بتوعي وجود إحساسية أسيان كذا لما كا يوسف هني عندك أو خاصة يعني براور دبك شو نقولها خلصوا أن الجابون داو قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله أي خاطر بيريان كما كيمانيان دعوه الشيخ فيما لكيان بنسر زاهرا أما هرأو سواء وفوتي لا, تقتل لا تقتلوا يوسف وأخوه في غيامة الدم ومن قبل ما فردتم في يوسف لا تتعلم أن تفريطيه لجهة الصفاء يسألون تقرار كما دام آواصل من فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين لأن هذا لك أسرع تأتي بشكل يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق دقت يني ناجٍ وجد عنده صواع الملك يجتئ له قبيلة له قبيلة تهمتي دزيله adam وما شهدنا إلا بما علمنا كجواه يعني خويا نكن توصيقي شهادة ك شهادتك تكامل مبرر سر علم الحركه علم نبوه واو اني عندك او بيد الزيت سلايك سلايك سيد ربي في ما يعني وما كنا للغيب حافظين غيب نبوي يعني شهادتك كمان لسال اساسي شديك وملاحظه من كريتل وراي او نازعين كاتشانه بوي عالشهادتي عليه واسال الخريطه التي كنا فيها مصر والعيره التي اقبلنا فيها وكروان شكت ياها تين برسا وإننا لصادقون ان جاريت مبنيه هزبوح يجب أن تكون محكمة ويجب أن تكون مؤمنين لنا وإذا كنا صادقين فإن شك يجب أن تكون محكمة أم جاري شيء عقوب إذا كان لبيك كان قال بل سولت لكم انفسكم امرا او تم اعزوركم زميني قبلي بو قبلن او عليك يوسف يعني اواليك اطر او, أو سوء زني فيا بور بوينك ام جاري شدو بارح قزاوته او جاركا وما دام او جار اواتانك ام جاري جماهر قوتان فصبر جميل اسال الله ان ياتيني بهم جميعا يوسف براكا إبراهيم إنه هو العليم الحكيم، أو هو شهر تأكيدا. نزل إليه فصل. وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف. أصغي يا اسفي كبو تخفيف كصغير وصفتهم يكبو سالم. يعني أي أفسوس من أي أسف بيس وقت حاضرهم. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم في بناينه ماضي كظيم اكلمه كظم كظم يعني هنكردن لاصلا درقاي مشكو كناوشد بستن مشقدر يغبي او ما نقدر درقاي نفوزد كيتنا يغشتي او ندو اشتكاتي على انسان درگاه درونی خوی ببسید گله و شکایت و شتی خوی در نبره نیه پروژه پروژیت درونی درگاه یعنی غزب و شتی خوی ببسید نیه یکی پروژیت در کذم جا اصلا کلمه کذومکن نفس بند آمدن اینکم اشتباه معنی کردو؟ او کلمه شکواس آقا بشتوال باری اوتون خضم لك خضم ين النفس بنداملن اصلا انسان نفسی قتوید و یک خضمی نفس بند کردن انسان کوی على نفسی لته در وای بر خاطر و مت توریو غضب هر اینی وار و می جی خبیب و اساسی ظاهرا هر یقین تأذنوا. فقد نرقتهم فراق دوريم قالوا تالله تفتو يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قالوا تالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين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 كقوله سي يقتزاك ااهاشتك ابالام تفتعو اصلا بنفي استعمال نكره حرض يعني ناتشيز चीज انا اشتك او انا انبرت من اطيف الى ذبا يتوب نبونا هبابي عينك لا تسر معنى لا تزالو قال انما اشكو بثي وحزني الى الله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 شيل <تصفيق> رجل رجلا ببينو يا بني يذهبوا فتحسسوني يوسف واخيه تحسسكن يعني <تصفيق> تحقيقكن بالك بروزنو أبي شو هم غرافشي تستان ولا كي من الروح الله روح انقشعيش فرج انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون شون كسي يؤسف نس نسبتي ضيق يدو نبوني رحمتي فرو سعتي رحمتي او انا ذاك لا يقف يعني الكفر لا الاسلام على نفسها جو النفس جاء النفس شن شهاتي وشايشياتها ووكارتش فلما دخلوا عليه قالوا يا الْعَزِيزُ العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة, مزجاة فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وَأَهْلَنَا, وأهلنا الضر خویان آمانه کارتون با کاروان، اهلیشیان که، اینه و نبی خانواده اند و نوکوشیاب نوه آمان، اسرای ریجا وعده کردند کل نوزعیان ما خوشه. و جینا ببضاعت مزج سرمایه کمانها و کفر قابل هنیه، توجه با عزوش نیا و فرنیا. شدید که کار انسان دوانه با خیفی دهف عیب کار تو برابر تکانیتی باوی وایانش تا که سوقو کم و بی ارزش شده کسی نیا که انسان نتوانه ساده با خیفی ونی تو بیاب برابر و که او ارتباط می‌یزدی که و امت علی و سلیبا با خانه و اصلاح نه هنر و خیفیانی از جا فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا لكن لبراه بضاعة و إيفاء كيل من الباب يعني ذلك مقابل أولاً ما نفعله غير ما نفعله وشون أما كممزجات مزجاته فريق ناكاً خود تصدق بك إذا كهو ما نفعله كبش ما نفعله أو أيضاً نريته كبرون تحسس بك أن أمان تينوه هناك تنو دعوي خرب ورشته كن يا نوير چيد الله يجزل المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه اذ أنتم جاهلون اذ ظن وأنتم جاهلون بات مازي وقت او ايجي اترمانيش وتوجابا كانت شي شلون او خبري Yusuf'u birrafeye azalıyor. Diğer de la vakta hava evyan kıstana uçala ki Hz. birrafeye şey ankeriyor la vakta. Değerlerce itirabildi yani. Kale yani herhalde birşey. Kale yani. Evet. Kalu e innaka la anta Yusuf e annaka la anta yusuf e annaka la anta يعني اذا سؤال للتاكيد به يعني ايا مؤكد امشتا يا غير مؤكد كان مثلا وقت الزوال مثل مسكه غير مؤكده هل بسوي شك احتمال امينته هالكلام انا مرادني اقرا التاكيد السؤال اري او تو يوسف تو يوسفي ما هو بالتكيرات ان فر عجيبه ك ه عادل فندورك أو يوسف بير بو يؤكد سؤالك. أنت لو واقع كوقت الكلام التقويت يا أبو نفيش وصليب ونفي تخصيص يا أبو نفيش تخصيص تخصيص ولا معتبرة ك understand clearly what happened— to me because of our confinement loss — we must do قالوا fact that down into hell. Jaja says.. But then, جور only believe this is because of the Perseürü gold world, of the scriptures, we'll تويا it By هلا انا يوسف وهذا <هادا> اخي هذا اخي رشنا نابوشي ذكر يا كابويا بوما يعني رابطه قبيخ وينتك او افكا والجاي بتا دول اوانكا ام برافي هردو صف يقن صف بي جناهان بجرائم وعند مقابله قرار ابن الله علينا انه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إن من يتقي ويصبر يجزه الله يأكه الله أجره فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يعني شو إما أهل التقوى والصبر بوين وأوها جزاء قداش أجري في دايمه هنا مساليك مهمك بخلافي متداول بعض متداولة للمسلمان أو أسري هنا تصوف لطريقي أهلي تصوفاتها زد هذا النفس أكريته في أخي أشكياني ومن خراب مغالا وجورشتان أما وقتك شتاك لقوي أبيني نعمة هيقات تذكري أو قاعدة بيهتها بيهتها. ونعمتها نعمته ذاته جدش مكمن آوها مخ آوين بقوله يعني التقي وصابر به ترى فجزائه بعده نعمته كذكرى كأقوال داعية ولا أساسية نعمته استحقاق قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإذ لم كننا على خاطئين إنك مخفف لا من تأكيد خاطئ بو عندك وكمخطئن يا كان سر الاستغفار كجرى يك وقتك اعترافك ادراو مهمك الانسان وقته غناه كل اعتراف بغناه كان دعاوى الحقنيه بسال زلو توبيه يا ان كان اسرارك قال الله تسريب عليكم اليوم تسريب يعني سرزن شولو و اليوم أخرى تأخرين امرو كيف يقول امرو يعترافتان كبيرن يعني لموبر مستحقه اوهو يغفر الله لكم دعايا بوك بلان بسيغي خبري بو امك رد لها في وكواليان خوش بيوك اما اوهو أو خبري لأنا جا ثم من ان يكون هناك اشخاص يمكن يعني وقت هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك واتوني باهلكم اجمعين ربتين قوي بين الروح جسد على بين يسوع جسدى هزل جورك تقويتي هيك يعني تزعيف هيك يعني تاسيرك على ابتريانه هل وقت يستاهل توا روحنا روان فزشكيك فريق دردي حتى لاشه و تقويتي روحي او برزقني روحيات شارع اكري ك أما خفت هجران يوسف آوى فيك ربنا إلى دسمه إستأذ وقت كرسك بخرته متوجب يوسف متحقق أو لذواني ترى بنيته أو هجرنا منه تأثير قوية على روحية, روحية لا من جاره یک نفرم دی مدت یک چاوی کور بو چاوی زقه اروانی فقیا بو ولان نوی دی داس نای دزمیوش بکنا او ترو دمو چاویان ده قچاوی وش کوونی ته شعر موتا وار ا بدن بو دورو چن روز کیشورا کور بو ادریا تان و لای هم شیا تا اینه کیکتا ہم اس کی ہور دے دے رہا جو میں عاطفیت ہوں پی سلیمانو یالک او لی ہور ویاں تو میں بولا او رنا رنا بولا ڈاکٹر او ہم اس خطے کے چا نو چا یا ہور دیانو وخانقہں دے سکدا جذبہ ہور 5 دقیقت کوئی ایک دفعہ ہر سال رائے کچھ دزنجی کہ تو ہور رکاں نی جک چون عقیدہ یہ او ختك او هاو دينا و جاوياه موسيقى تشانا و جاوياه وتأثير كل روحية و قوة روحية وتأثير كل بغانيا جاوغاني تبارا كريانا و مشبور مضايرت الخين ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ري يوسف لولا ان تفند تفند نسبا ان ب... نسبتها نسبا ب... آه... درو خطا كدن الاقصى من اجل تكذيبنا كان هنا نفر امكان بيدو و شي لسر خوينما قصه روافرا و قصه نوردو نراس لدمجهتي اذا من بويا او جا وابي توزع قالوا تالله ان تلفي ضلالك القديم هل صار شيء في گذشته هم هيك همشه خريكي يا يوسف ويوسف في جيت هذه فلما أن جاء البشير القاه على وجهه فارتد مصيرا اوان ولما ام فلما جاء نزل بمك لما مضافه الى الجملتين والجمله الدعائيه عمليتيا كما منصوبا كما ترتيبا او اعراسا كان يذهب بقميص هذا الطالقوس على وجه ابي ياتي بصيرا و... واتوني باهلكم اجمعين وقال ابوهم لما فصلت العير في الليل اجد ريح ينصب دوايش قالوا الله انك لفي ضلالك القديم فالقاه على وجهه لما انجاه فاس عتفي قال ابوهم بواو اكريته السر متلو ببرم اما القاه على وجهه بفيه اكريته السر قالوا الله انك لفي ضلالك القديم وما وزعلك واو بمجرد جمعه مطلق جمعه اما في بوتاخيبو عدم مهلته يعني لو تني انك لفي ضلال الخديم تا القائل خميس على وجهه فاصليك نوبه اما ابيان اويت يعني لا أما كأو بيان أجي أم قميصة بنو برون تا قال أبوهم بفين ذكرنا بوكب هنبي كأدامي مهلتو بفاصلة يقيني فقد او بيانك او او قساك اما يجروا ادام او اويوتوا وقال ابوهم اني لاجب لما فصلت دي شون أمري أو ببردني قميص مستلزم قولي أو نيا يعني الذهن متوقعي يا كدواي كدواء أو كأوائل جد يعقوب فرما إن ملاجده ريح يوسف في لجان وبمترتب عدم مهلته مقدمة نتيجة مقدمة أو رابط رابطين نتيجة مقدمة نتيجة بام دواء امك او خبر دا كاني لاجدو ريح يوسف و اوانيش تكذبي اكن زين متوقعه على غراك اشتكى ربا زين مدروسه او نادروسه او سكبش من اوفاتك مترتبتك لسرعه او وزعيتك او خبر دا امش ترو اداتك القاه على وجهه واما فصلت كلمه فصل هم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 إني عادي لحالتي عادية قاعدة أمشت أنا روناها أما أوقات تكريمي عبدك لعبادك أو كاركاتو وكأك أمبو أو مسافة درجة هي فك أو إحساس فك بلام هرو إشارات سريعة كم فرق كلام مثل تجمع جزاء أو سكة معجزة لحالتي تحديا لبرابر كافرين وأكره وشتكك لعالم أسباب خارجة بسبب خفيفينية تاك سيكيد ربطوا عن اللي رأي أخصي بك أما كرامت هل العالمي أسباب بلن اشتكي هنا أسبابه كه خفية كمؤمن أو أخص بأسبابنا كخابويك تكريمي في عدقة كسبابه كه بدو هروك و أسباب خفية هو تقوير روح و تروق مختلف، وقت الانسان اخذ اسباله في يقول اتواني بك و غير مؤمن بعض المعنى بذلك رؤية تبعه ابراهيم عليه السلام الله الله اكوة آقر و ناسو تتكريم و غير مؤمنه يكون يا يحصل على شبع و مبدول الدين و كاره انجامه ده و لكن ابراهيم خواب و اكا كرامته و لكن او شخص اخذ سببه و تقول اذ شكراً همیشه نگر واسق و دوی اول، خیاس بردار ایش نیست کرامت کرامت شدی استثنائیم آنجور جانه غالبا استفاده خرامی هنده این طبقه اهلی طریقه شد که چون یعقوب آوه هاشتی بویروده پس امش کرامت ما هست این نتیجه یه غلطه امانشتانی استثنائیم يكشد رويلة أخوة خبر إلا شديد رويلة هروا رويلة تواو بتل... ناتو أن يقوم أن يشترك في أسبيلنا سريبا كينا قاعدة كل تأثير السبب يمكنك تأثير منه تأثير تلك الله لا يقرار دعك أو السبب أخذ سبريات أثير تلك الله هل تأثير سبب أخذ منه أخذ منه و خفية عنها سواء تخوية روحية كنت روح غلبتها وسر جسدها وقانون جسد عطيل به أو كرنا جم. قال ألم أقل لكم إني يعلم من الله ما لا تعلمون يا داوديانك؟ قالوا يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا إننا كنا خاطئين أو قصوا كاذهن له خلق وقتي كسي ازيتي كسيفك دوايي جلير ازيتي فاجي اعظمك هلالمك اعظمك اوي فالتاريخ مشروعا امسك اواجه وترفك بيجت دواي منطلت بطلائقوا دواي سيرموك يعني جونك تلافك مؤمنه كويس اگر أنت لما ناجت وعازم كأو كات صاحب حق، بلا حق يبغى سد يأذيتي أبي كريه، أما جت ولا خير من تل تلزي دروسير أوش الشرعية أو سك إنسان بيجي دعاء خير بوك، جاي تلب لقراء بخوا توبة خويا، مغفرتي حقي يعني جاي او استغفاري عن بوب وقت وقتي او استغفاري يعني خايع من قزشتن لحقيقهن كرويتتوش لجياتي حق النوم و اخذ عنك قال سوف استغفر لكم ربي لوحدي وقت مناسبه وقتي كفزوري قلبي بيت و كامل كامر انه هو الغفور الرحيم غفورا او شتانه عن جامد على كارنا برسانة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 وقال دخلوا مصر ان شاء الله امين ورفع ابويه على العرش تكريما له وخروا له سجدا هم ضائقوا بكيهم بركان 11 كوكبا والشمس والقمر تسجد له تكريما جايزه يا اخوب اناس تواخذ غوالك انا شريعتي طيبتي كل سرق نازل جوا مكلفه بتطبيق اجراء تو انا وايش اظنك دين يك اشته لبيني شو تصوراته لبيني اشته كان نازل اقرب رسول وهي غير او فرق الجميع بين شو جهانب يكشتا عت خاديه أحكام مش مجموعة أرزش هاي أخلاقي أوش أواني وقواعد كلهن هريقة ثابتة مثلاً هميشة نظامي سياسي مبني على سلامك أخوة حاكمو إنسان تنفيذ كندهم يو نظامي اقتصادي مبني على سر أصوله نظامي اجتماعي على سر أصوله أواني شناغوريا جزئياتش بعزة كيها شناغوريا مثلاً تحريمي ميت ودم ولحم خنزير ماء في اللبي لغير الله هميشي يبوه فقد فرق الشريعتين تا شريعتيتر جزئيات كوا لارتبال لتكت تحولاتي زماني ومكانية متحول ابن أقوارين كأربتل عدداز أفراد يوم جزئيات أفرأ أفراد كلا قوانين كل استنباط كريم ده الدواعم كام فرق ما نزاني وزعيتي ولاتي عقوب جرب وك با ام قسمة الجزئيات كوقت لتبقية تركيب تركيبك الجب نوعي خاص بالشريعه جل واكا الشريعه الخاص متناسب هو بلان مصر شرايط الاثرياس ووازيت تروا او ايش بزان انك دوائي امكوت الدين الملك تم الملك نصحنا حذف بو هذا الاسلوبي قصصكه او مقصوداتيا بو اخرنجر ملك بعنوان صاحب الدين برنامج اتذكر بلان لحدك ضعيفه كيوسف تبقى نقش برنامجك وتر قانونك وتر هناك لك وجود اواينه مطرح لينا صحناك بجتوتشون لو لا بينا قانونك تطبقه كيف واذا يوسف على يعني اما أن لا ولاتي عقوبة الشريعة عقوبك حاكمة أما لمصر شريات جورتر والشريعة منزلة يوسف إيش تطبيق قريب ده وقت يعقوب للولايات خوي منطقة الأبواب أولي إيش بيعت كلة يوسف شون خوي جاري الخاص قانوني بنظم جلوه برنامج اجرافك فس اشي وقت او اروات اوه خوي اوانا كتابعي او بيعت بكنتك اما جايسة ام بيعت اتر عرفي زمانة عينيك مثلا في غمري فا... زماني في غمالي فاوه ام بيعت سورة اوه ايكا ودسكسيكو لا زمان تراجعه زمان تراجعه اتر مثلا استيش بيعت عمومي مردم اما بيك الرئيبا لو وقتا بيعت اوه سجود بكره او سجود سجود بيعته يوسف يعقوب قركان يعقوب يعقوب بو سجود الشريعتي توي. او سجود مكان امال اقرام متبعي شريعتي او معنى او سجود او okay. سجود يوسف نسجود عبادت mm. يعني وقت دس دانك وشن كسي دس داغلس كسي بيعتك وقت عرفك آوا بور سجود سجود عبادت نبو. سجود بيعته اشتشبون جاء من او سجود يعني بيعته نتكاؤ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتها ذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا استدوائيا مختصرة قذاشتا ذكرك نكتا مسبتكاني ذكرك وهروى أغرشتيكي من في ذكركان دور يخاته لبراكاني شون يترون؟ لو لا لتثريب عليكم اليوم كارناها كأوان نارا قد نسبتي على الشيطان وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ها شتي مسبت يترون من في ذكركان وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي نزغ دخل للفساد للإفساد نسبة ده لا الشيطان يتكررناك كأوان نار حدقه وسرزل خرابي في كلام سكيرني عن جاريت الرسول ربي لطيف لما يشاء وكمعروفة جناء مبيت او جملة ان ربي لطيف لما يشاء لطيفه لا يزكى لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لنا وحزارا مشكلاتي شوهوهر اغانيت ورد اكاتو بالاخراء اغانيتا او منزلة مقاما ومقررة لفتح مكاء كغلبي كاملي فردو اللا واختوا فرمي اذهبوا فأنتم اختلقا داي يوسف فرمي ان ربي لطيف لما يشاء يشاع واختي مشيئتي تعلق ديري باشتهو قريكي باشتهوكا اوانا زكارانيكا قريكي بومن بقينتا اقرأ او خوی پیبینیم که راژل بیر امبرا نو باو قدا یک او همزه علیگرن من لناو ام گشت دردسرو مشکلات و مراحلونی گذران تا آوردم یادرا و اما برنامه هم شیخ واضح اوخت گری کی کسب گین و مقام لناو هزاران مشکلاتی شووید ای گین یورد یکاتو او اشتم متحقق نکالا از نظر و گلدجت نفر این بالغ امره انه هو العليم الحكيم عليمه و اساسي اوك عليمه زانيه كمن شايسكي امهاز و حكيمه بجري كعليقريه كمن يجيعنا ساقرا اوكي <تصفيق> يثير لاخرين بشي قصصك حروك اخرين اشتركك على ليوسف. الرؤى دا بياني أوى يوسف أأم الكو أم دسلاط عزتا غافلينا فالفوا وأرزشني لله وهدف حر خاص الكسفير زعلتي أو وكما حتى وائل قا كريب كتل خلوتي أكا مناك منكاكا بريان وقودكش حتى سجودي باتيان وكدو ام مسرقش تواجهت صلاتي ام او غروري ملك نيكريتو مخلصانا لتكوى كوى حلوتكا توى كاى ارزشي هسه وكى مهمه او زكركا ربي تلوى انو كان بيتكو حلوت لتكوى كويو منرجاتي ربي قد اعطيتني من الملك من الملك بعضك الى ملك مطلقا ويقول لك ان الملك يقول لك ان الملك يقول لك ملكي الملك يقول لك من الملك يقول لك ان الملك يقول لك قد الملك يقول من الملك وعلمتني من ان الملك يقول لك ان الملك يقول لك ان الملك يقول لك ان الملك تعويلك لس الأساس أم تجربك لقويس؟ آتِر السماوات والأرض. أعطني سماوات وأرض يعني يا بابا سماوات كدا يا يعني وأرض توجيهي أنا كبروا مقصديك معين كأمي مناسبة قراءة أميتي توجيش كتابي عندي أعم نهايته. أنتولي في الدنيا والآخرة. ولاية دنياك ما مزاهرك يب وأخرته توفني مسلما. او مرادة ومطلبة وألحقني للصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك خطابة في عمرك وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم يمكرون أفرميهم وحي الصرفة ولا خطولة من الوقتك أو النقشة عن شني إجماعي عن كل سر أو كارك يوسف قنن غيابتي جب وقتك هيك خبره لغنيه بلان دعاي ان قصصه القصص ارزاقي ديار ارتباطك غير وقتك اجادا بلا سامعينا كبرجنت بيشكز إيمان بنا وتدل لي أوقات عروشنا صلى الله علينا بأوجودي أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين